اشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة الفضلاء ايها الاخوة الكرام اولا اعتذر عن التاخير لظروف طارئه واداني ان اصبح ان تكون الدرس في هذه الليله عن موضوع مهم وهو الو ما انت نعم نعم عن اداء الامانه التي كلف بها العبد حيث قال الله سبحانه ان ارهن الامانه على السماوات والارض والجبال اغرينا ان يحملها واشرفا منها وحملها الانسان انه كان ضرونا جهولا والتي ناهى الله سبحانه عن عن خيانه الامانه يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول اتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون فحذر الله تعالى من خيانه الامانه وقال عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال سبحانه انت تسقي شعيب مع بناته في قولهم يا ابا تستاجر إن خير من استأجرت القوي الأمين بل نفى عليه الصلاة والسلام الإيمان لمن لا أمانة له فقال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمانة يمل امانك له وهذا يبين ان ويدل على اهميه الامانه ان وانه يجب الوفاء بها والحذر من من خيانتها قد قال صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تهم من خانك وان اعظم الامانات التي كلفنا بها التكاليف الشرعيه واعظمها توحيد الله عز وجل ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي أمانة عظيمة كل هنا بها بني آدم بل الجن والإنس وأبت من حملها الزمارات والأرض والجبال وحملها الإنسان إنه كان الو من جهولا فهي امانه عظيمه يا اخوه ان نحمل هذا الدين وان تخلص العباده لله وان تحرص على متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الفرائض امانه الصلاه امانه الطهاره امانه واوصل الجنابه امانه الزكاه امانه الصوم الحج كل الفرائض امانه كل فكا هذا العبد وكذلك الحقوق التي اؤمنت عليها امانه في ايصالها لمستحقيها ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اتباع السنه امانه فيا ايها الاخوه الفضلاء ما احرانا ان نستشعر معنى الامانه حق الاستشعار وان نعرف هذه الامانه التي حملنا بها حق المعرفه وان ان كل راشد لشؤول عن هذه الامانات وعن هذه الفرائض التي كلف بها ولهذا من علامات المنافق التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخنف وإذا أتمنى خان خان الأمانة العمل الذي كلفت به وتأخذ عليه راتبا امانه يجب عليك القيام بها القيام بهذه الامانه ان هذا اخبر صلى الله عليه وسلم انه اذا ضيعت الامانه فقد جاءت الساعه واقتربت القيامه فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعلى القيامة قال إذا ضيعت الأمامة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال بإثناد الأمر إلى غير أهله الأمامة أمرها عظيم لهذا ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما تفقدون من هذا الدين الامانه واخر ما تفقدون الصلاه فيرى الرجل فيقال ماء عقله ما أعقله ما ارفه وليس في قلبه امانه والعياذ بالله نسال الله العفو والعافيه يا ايها الاخوة اوصيكم و اوصي نفسي لان نعرف حق الامانة وعظم كانت الامانة من شريعة الاسلام فنظهوم الامانة شامل كامل ومن اعظم الامانة التكاليف الشاعية التي كلتنا بها من توحيد وصلاه وصيام وغيره من العبادات كلها داخلة في في مسمى الامانه اذا كلفت بعمل فانه امانه انه امانه ولهذا ثبت في صحيح مسلم عم ابي ذر ما يرضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الا تشتع الا تشتع مثني فضرب بيديه على منكبيه ثم قال يا ابا ذر ان سبعير وانها اماله وانها يوم القيامه حزن وندامه قوه واكبر اذا لم تكونوا بهذه الاماال حتى القيام وقصرت فيها فانها فانها حزن وندامه اوصيكم اوصين في ان نقوم بالامانات التي كلفنا بها فقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته سواء كان الاب او الام والزوج والزوجه والخادم ونحوهم والموظف الموظف الذي موظف في عمل هو مؤتمنا على هذا العمل فلنحتكنها في انفسنا ولنقم بهذه الامانه كما قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا علمنا استوهون فإذا كالوهم أو وجنوهم يقصرون أسأل الله تعالى لأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقني وإياكم لأداء الأمانة وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل هذا وصل الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين